يا ايها الذين امنوا شاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصيه اثنان ذوي منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما صلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ان اذا لمن